وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك زرافة مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات ولرب وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيياتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وهصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا أن, ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن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 او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما ليس على الاعمي حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرجا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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ زِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْلِي لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن بلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 وعلى الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أخرج شَطْأَهُ كزرع فَاسْتَغْلَظَ شطأه عَلَى فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع, يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ